اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه رواه أبو داود وله معناه من حديث سهل بن سعد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الترجمة بعنوان باب اسم من تأكل بالقرآن عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن الكريم منبها بهذه الترجمة ونظائرها إلى أهمية الإخلاص في تلاوة القرآن وحفظ القرآن وكون الإنسان ماهرا بالقرآن فهذه أمور تتطلب من العبد الإخلاص لله تبارك وتعالى في ذلك كله لينال بذلك فضائل القرآن وأجوره وخيراته وبركاته في الدنيا والآخرة أما إذا كان والعياذ بالله يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويطكن القرآن لأجل الدنيا أن يتعجل ثمرة ذلك في الدنيا ولا يؤجلها للآخرة يتعجلها ولا يؤجلها فيحفظ القرآن ويقرأ القرآن للتأكل به لكسب المال به لتعجل نيل الحضوة لدى الناس به لحصول الشهرة عند الناس به وهكذا فهذا كله من تعجل آآ آآ تعجل الثمرة ومن استعمال القرآن في غير ما ينبغي أن يكون عليه حافظ القرآن وقارئوا القرآن الكريم قال رحمه الله تعالى باب اسم. من تأكل بالقرآن اسم من تأكل بالقرآن أي ما لمن يتأكل بالقرآن من عقوبه فيقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويطقن القرآن ليتأكل به لا ليرجو به ثواب الله ودار الآخرة وما عده الله سبحانه وتعالى لأهل كتابه الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته أورد رحمه الله تعالى أولا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله جاء في سياق الحديث عند أبي داود والمصنف أخرجه من خرجه السنن لأبي داود جاء عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن دخل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله يا أخوان هذه نصيحة عظيمة جدا من نبينا عليه الصلاة والسلام لأناس في زمانه زمن الخيرية والفضل والمكانة العلية وجدهم في المسجد يقرؤون القرآن فنصحهم عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة الثمينة قال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قولة اقرأوا القرآن كما بين أهل العلم أي بدون تكلف اقرأوا القرآن كل على سجيته وعلى ما سهل عليه دون أن يتكلف وتكلف يدخل نفسه في تكلفات زائدة في النطق في نحو ذلك بل لا يتكلف وإنما يأتي به على ما تسهل في لسانه أن نطق آيات القرآن به ويجتهد في أصلاح يعني تلاوة للقرآن إذا كان عنده أخطاء أو مثلا وضع لبعض الأحرف في غير مواضعها أو غير من غير مخارجها فيعالج هذا لكن عليه أن يأخذ القرآن بما سهل عليه دون أن يتكلف يعني دون التنطع والتقاعر والدخول في مثل هذه المعاني وإنما يقرأه على السجية وعلى ما تيسر قال اقرأوا القرآن قال اهل العلم اي على الكيفيه التي تسهل على انسنتكم على الكيفيه على السنتكم وابتغوا به وجه الله وابتغوا به وجه الله اي ابتغوا بهذه القراءه وجه الله سبحانه وتعالى والعبد ياتيه ما يصرفه عن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى عندما يقرا خاصه اذا كان اكرم بالصوت الجميل و الكراءة المتقنة ونحو ذلك يأتيه مور تصرفه عن ابتغاء وجه الله بالعمل فتتجه همته ونية إلى ثناء الناس أو مدح الناس أو الشهرة بين الناس أو غير ذلك من المطامع فيقول عليه الصلاة والسلام وابتعوا به وجه الله إذن قوله عليه الصلاة والسلام وابتعوا به وجه الله هذه وصية ثمينة ينبغي أن يحفظها تالي القرآن وأن يحافظ عليها في كل تلاوه للقرآن لأنه لا يزال في كل مرة يتلو القرآن تتفلت منه نفسه إلى المرآة أو, أو نحو ذلك من المقاصد فعليه في كل مرة يتلو فيها القرآن أن يستشعر في ذلك الإخلاص لله بالعمل قال وابتعوا به وجه الله عز وجل هي لتكن تلاوتكم له لقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه مخلصين بهذه القراءه لله جل وعلا ثم قال محذرا ثم قال محذرا صلوات الله والسلام عليه قبل أن ياتي قوم قبل ان ياتي قوم يقيمونه اقامه القدح بكسر القاف إقامة القدح والقدح السهم والسهم معروف في استقامته وعدم وجود أي ميلان فيه ولو جئت بأكثر من قدح لو جئت بأكثر من سهم وجدتها تأخذ شكرا واحدا لا تفرق بين واحد وآخر لاستقامتها وكونها على هيئة واحدة قال يقيمونه إقامة القدح يقيمونه إقامة القدح ما معنى يقيمونه إقامة القدح يعني يقرأه من حيث تجويد والترتيل والمخارج ونحو ذلك يقرأه قراءه متقنة جدا لا ينتقد في حرف لا ينتقد في حرف منها ولو كان بحضرة كبار القرى والمتقنين لا ينتقدونه في شيء قال إقامة القدح وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القدح مثال لإتقان إقامته له من حيث النطق والمخارج والصفات ونحو ذلك قال يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه فساد النية فساد النية قال يتعجلونه ولا يتعجلونه يتعجلون أي يتعجلون أجره يتعجلون أجره فيريدون بهذا الإتقان يريدون بهذا الإتقان أغراض دنيوية إما مرآة الناس أو السمعة أو الشهرة أو الصيت أو كذلك شيء من المال يغدق عليه بإتقانه ومهارته بالقرآن الكريم فتكون نيته متجهة لهذه الأشياء قال يتعجلونه أي في الدنيا ولا يتأجلون أي في الدار الآخرة ولا يتأجلون أي في الدار الآخرة لأن قراءة القرآن عبادة من العبادات وقربها من القرب ومن أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرأ كلامه ما تقرب إلى ما سبحانه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل أن يقرأ كلامه جل وعلا قرب من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرأ العبد كلام الله سبحانه وتعالى وفي الحديث قال ما أذن الله, الله لأحد أو لنبي ما أذن لحسن الصوت بالقرآن يعني أذن أي استمع فالله سبحانه وتعالى يحب من عبد قراءة القرآن والصوت الحسن بالقرآن والترتيل الحسن بالقرآن فإذا كان الإنسان يأتي بهذه الأشياء ولا يجعلها لله لا يجعلها لله سبحانه وتعالى وإنما يتعجلها في هذه الحياة الدنيا قال ذلك عليه الصلاة والسلام محدرا يقول المصنف رحمه, رحمه الله رواه أبو داود أي في سننه وله أي أبو داود معناه من حديث سهل بن سعد ولفظه لفظ حديث سهل بن, بن سعد عند أبي داود قال اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله يتعجل أجره ولا يتأجله فهو بمعنى حديث جابر رضي الله عنه والسلف رحمهم الله السلف رحمهم الله تعالى ذنب كما جاء في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من كان يعتني بالقرآن من حيث القراءة والتجويد والترتيل ولكنه يهمل جانب العمل بالقرآن والإخلاص لله تبارك وتعالى بالقرآن وإنما يعمل تلاوة وترتيل لأغراض دنيوية ومقاصد دنيوية فالسلف رحمهم الله تعالى جاءت عنهم نقول عظيمة في ذنب من كانت هذه حاله منها اثر رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب قال أنه سمع الحسن يقول إن هذا القرآن قد قرأه انظر الآن الحسن البصري في زمن التابعين يقول هذا القرآن قد قرأه صبيان وعبيد لا علم لهم بتأويله ولم يأت الأمر من قبل أوله قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته قال وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه أو اتباعه بعلمه والله, والله ما هو بحفظ حروفه والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله وما اسقط منه حرفا واحدا وقد أسقطه كله ما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل وحتى ان احدهم لا يقول والله إني لا السورة في نفس واحد والله ان لا يقول اني لا اقرا في نفس واحد والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعه ومتى كان القراء يقولون مثل هذا ومتى كان القراء يقولون مثل هذا لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واما في باب فهم القرآن واما في باب فهم القران فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لالفاظه والاستغناء بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه ولا يجعل همته فيما حجب به كثير من الناس من العلوم عن حقائق القرآن يقول ولا يجعل همته فيما حجب به كثير من الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإيمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب سبحانه وتعالى من كلامه إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى وليس هذا منه رحمه الله تعالى اعتراض على تجويد القرآن وترثيله وإنما ذنب لمن يتكلفون وينشغلون بإقامة الحروف عن إقامة الحدود مثل ما حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يقيم أحدهم يقيم إقامة القدح يعني اتقان في إقامة حروف القرآن لكنه لا يفهم ولا يعمل فالدم عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منصب على من يتكلف في إقامة الحروف ولكنه يهمل المقصود الأعظم وهو تدبر القرآن والعمل بالقرآن وقد مر معنا استدلال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب نعم وعن عمران رضي الله عنه أنه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس رواه أحمد والتلمذي ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي بداية قصة ويأن عمران رضي الله عنه مر برجل وجاء في بعض المصادر قاص أي أحد القصاص وكان يقرأ على قوم أي يقرأ عليهم من القرآن الكريم وجاء في بعض أيضا الروايات أنه كان يقرأ سورة يوسف وسورة يوسف هي قصة يعني قصة عجيبة وعظيمة ومؤثرة جدا فكان هذا القاس يقرأ سورة يوسف والناس يستمعون إليه يعني يقرأها بصوت جميل وقراءة مؤثرة والناس يستمعون إليه قال فلما فرغ سأل فلما فرغ سأل لما فرغ من التلاوه وانتهى سأل قال للمستمعين أعطوني شيئا لما انتهى من القراءة وأثر عليهم في قراءة القراءة لما انتهى سأل قال أعطوني شيئا يعني على مقابل هذه القراءة المؤثرة التي قرأتها عليكم فعمران بن حصين كان يستمع كان يستمع لقراءة مما يدل إلى أنها كانت قراءة ماذا؟ جميلة وحسنة وحسنة مؤثرة وتشد الإنسان فكان يستمع رضي الله عنه وأرضاه إلى قراءته قال فلما فرغ سأل يعني سأل الناس أن يعطوه شيئا مقابل هذه القراءة فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه كلمة قال عند المصيبة قال الله تعالى آآ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فقال هذه الكلمة التي تقال عند المصيبة وهي كلمة استرجاع إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي نحن راجعون إلى الله والله سيسألنا إذا رجعنا إليه في كلمة تقال عند المصيبة أي كانت في النفس في المال في التجارة في أي مجال ما المجالات ولهذا لما وقف رضي الله عنه وأرضاه على هذه المصيبة استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به يعني ليجعل قراءته للقرآن وسيلة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى لأن قراءة القرآن قربة عظيمة من القرب التي يتقرب إلى الله بها ومن المعلوم أن مما يشرع للعباد أن يتوسلوا إلى الله به أعمالهم الصالحة و قراءة القرآن من جملة أعمال العبد الصالحة ومن فضاء الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فيتوسل إلى الله جل وعلا بذلك قيل هذا وقيل في معنى فليسأل الله به أي إذا تلأ كما جاء بالسنة إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعود وبعض أهل العلم أخذ منه الدعاء عند ختم القرآن مثل ما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره قال يدعو عند ختم القرآن يدعو عند ختم القرآن إذا أنتهى من قراءة القرآن يدعو الله سبحانه وتعالى مثل ما كان ينقل عن أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن دعا وربما أيضا جمع أهله وأولاده ودعا فهذا كله داخل في قوله فليسأل الله تبارك وتعالى به فليسأل الله تبارك وتعالى به يعني مثلما أشرة المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى فليسأل الله تبارك وتعالى به قال فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس عكس القضية يقرؤون القرآن يسألون به الناس يعني يقرأ القرآن ويتقن القرآن ويحفظ القرآن لماذا؟ ليسأل به الناس ليسأل به الناس ولهذا يقرأ عند الطلب بمقابل وفي أشياء أيضا غير مشروع القراءة فيها مثل الذين يقرون القرآن في المآتم من الذي شرع لنا أن نقرأ القرآن في المصائب أو عند الوفاة الميت فيأتون بقراء ويتساومون معهم إذا تريد ختمة بكذا نصف القرآن بكذا جزء بكذا آخر كلام زيد السعر يتكاسر هو إياه كأنه يبيع ويشتري يسأل بالقرآن يسأل بالقرآن هذه من المصائب والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك قال سيجيء قوم وهذا أماره من أمارات النبوة هذا أماره من أمارات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء أنه سيقع ووقع طبقاً لما أخبر والناس في الأزمنة المتأخرة رأوا هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام أنه سيقع لم يكن موجوداً في زمن الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام سيجيء قوم وجاء القوم ووجدوا طبقاً لما أخبر عليه الصلاة والسلام وقوله سيجيء قوم قال ذلك محدراً عليه الصلاة والسلام من, من هذه الطريقة المناقضة تمام المناقضة للغرض الذي أنزل لأجل القرآن القرآن أنزل ليتقرب إلى الله به ليطلب به ثواب الآخرة ليكون من أعظم القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها ليسأل الله بالقرآن وسيلة من وسائله إلى الله سبحانه وتعالى في نيل ثواب الدنيا والآخرة أما أن يأكس الأمر يقرأ القرآن ويدكن القرآن من أجل أن يسأل الناس به من أجل أن يسأل الناس به أين قدر القرآن وأين مكانت القرآن إذا كان هذا شأنه عند حافظه أو عند قارئه أو عند تالي نسأل الله العافية والسلامة قال سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس قال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذراً مثل ذلك أيضا مثل ذلك أن يصلي بالناس الصلاة الناس مثل التراويح ويساومهم يساومهم على ذلك يعني يقول مثلا أن يصلي بكم التراويح ختمة كاملة كم تدفعون الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل مثل هذا قال, قال والأياذ بالله من يصلي وراء هذا الإمام أحمد المسؤول قال والعياذ بالله من يصلي وراء هذا من يصلي وراء هذا يساوم الناس يقول أقرأ وإذا قالوا نعطيك المبلغ الفلان يقول لا المسجد الآخر دفعوا أكثر إذا تدفعون أكثر أنا أجي عندكم هذا يساوم في القرآن قال الإمام أحمد والعياذ بالله من يصلي وراء مثل هذا لكن إذا كان من ولي الأمر مخصص شيء مثلا للأئمة أو جعل للأئمة والمؤذنين أخذه لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك كما بين أهل العلم ولا تخلط الأمور لا حرج عليه في ذلك لكن أن يجعل هذا غرضه وأن يجعل هذا قصده وأن يساوم على, على ذلك فهذا الذي لا يحل ويدخل في الوعيد والتحذير الذي جاء في هذا الحديث سيجي قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس نعم قال رحمه الله تعالى باب الجفاء عن القرآن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤية الطويل مرفوعة قال أتاني الليلة إثنان فذهبا بي قالا انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت لهما سبحان الله ما هذا قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة وفي رواية الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ثم عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب باب الجفاء عن القرآن ومر معنا قريبا. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من اجلال الله إكرام ذي المسلم وحامل القرآن غير الغال ولا الجافي عنه والجفاء بالقرآن يكون بعدم تدبره وعدم الحرص على فهم معانيه ودلالاته ويكون أيضا بترك العمل بالقرآن. لا يأتمر بأوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي القرآن ولا يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه بالقرآن ولا ينزجر عما زجر عنه في القرآن هذا كله من الجفاء للقرآن وأيضا من الهجر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا والهجر كما بيّن ابن القيم رحمه الله يتناول الهجر للقراءة والهجر للتدبر والهجر للعمل بالقرآن الكريم والهجر أيضا للاستشفاء بالقرآن الكريم كم يقع عند الناس من هجر للقرآن في الاستشفاء باب الاستشفاء انظر إلى خلق كثير عندما يصاب بأمراض أو خاصة أمراض القلوب يذهبون إلى كهنة وإلى مشعودين وإلى دجاجلة وإلى آخرة وعندهم الشفاء كتاب رب العالمين هذا هجر عظيم للقرآن العظيم فالجفاء الجفاء عن القرآن الكريم الجفاء عن القرآن الكريم بترك التدبر والفهم بترك العمل بالقرآن بترك الاستشفاء بالقرآن كل ذلك من الجفاء عن القرآن وأيضا أن يكون يحمل القرآن أجزءا كميرا منه في صدره ثم لا يعمل بالقرآن إلى درجة أن ينام عن الصلاة المكتوبة إلى درجة أن ينام عن الصلاة المكتوبة وهذه مصيبة عظيمة والصلاة محك وميزان يومي يكشف حقيقة الإيمان ميزان يومي متكرر فإذا كان في صدرها القرآن كاملا وينام عن الصلاة المكتوبة وخاصة صلاة الفجر وقد قال الله جل وعلا في سورة الإسراء قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهدها الملائكة وقت مبارك وقت فضيل ووقت أهل القرآن أهل القرآن هذا من, من أنفس أوقاتهم يكونون قاموا الليل في الثلث الأخير منه وأخذوا حظا ونصيبا ثم جاءوا لهذه الصلاة التي هي من أعظم الفرائض وأوجب الواجبات فإذا كان يحمل القرآن في صدره وينام عن صلاة الفجر وتذكر يذكر رأسه عن صلاة الفجر بعضهم نوصح في هذا الأمر قال أنا رأسي ثقيل وعنده دوام في السابعة صباحا أو السابعة والنصف لم يحفظ عليه يوم واحد أنه تخلف عن الدوام فلماذا يذكر رأسه عن صلاة الفجر ولا يذكر رأسه عن الدوام؟ ولو قيل لأحد هؤلاء الذين تذكر رؤوسهم عن صلاة الفجر لو قيل له إنو أضبت على صلاة الفجر نعطيك كل يوم مليون ريال يذكر رأسه عن الصلاة؟ لو قيل له نعطيك كل يوم مليون وسيارة فخمة ما تختارون له؟ ما ينام أبدا ما ينام تجد من أحرص ما يكون لماذا لشيء يتعجله لشيء يتعجله لأمر يتعجله في هذه الحياة الدنيا فهذا كله من الجفاء هذا كله من الجفاء ويوجد من بعض من يحمل القرآن في صدره من ينام عن الصلاة ويتكاسل وفي الأسبوع الواحد يمر عليه أوقات كثيرة يضيع فيها الصلاة. إما يضيعها في وقتها أو يضيعها في بيوت الله ويحفظ قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال هذه المراجل قال رجال. الله جل وعليه يقول رجال فإذا افتقد في المسجد أين المراجل واركعوا مع الراكئين والقرآن الكريم فيه ما يقرب من الخمسين, آية من الخمسين آية ومن يحفظ القرآن كابلا يحفظ هذه الآيات كلها كلها في إقامة الصلاة المقيمين الصلاة أقيموا الصلاة وقمون الصلاة قرابة خمسين آية المحافظة على الصلاة فأين عمله بها إذا كان لا يعمل بها هذا من الجفاء عن القرآن الكريم هذا من الجفاء عن القرآن الكريم إذا كان أيضا يغشى الكبائر والمحرمات والآثام ويحفظ الآيات التي فيها الوعيد والتهديد على ذلك هذا كذلك من الجفاء عن القرآن الكريم أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا حديث أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وهو طويل وفيها ذكر أكثر من حال رأهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه أتاني قال فيه عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة اثنان وهم جبريل وإسرافيل ملكان فذهب بي قال انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مطجع على رجل مطجع مطجع أي نائم على جنبه مطجع النوم على الجنب مطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة قائم عليه بصخرة يعني ممسف صخرة ثقيلة وقائم عليه واقف على رأسه بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيثلغ رأسه أو فيثلغ رأسه يعني ينشدخ الرأس يكون قسمين فيتدهده الحجر يتدحرج الحجر ها هنا يعني يذهب الحجر متدحرجا فيتبعه ذلك الرجل فيأخذه فلا يرجع حتى يصح رأسه كما كان يرجع رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى مثل ما فعل في المرة الأولى لماذا وقال في الحديث يفعل به إلى يوم القيامة يفعل به لا يوم القيامة أرأيتم لو أنه حافظاً للقرآن وحامل القرآن في صدره وقيل له في الدنيا ولا يجوز أن يفعل به ذلك لكن هذا مجرد توضيح قيل له في الدنيا إن لم تقم للصلاة الفجر في وقتها سنأتي بصخرة ونفلق بها رأسك يقوم ولا لا يقوم يقوم خوف من, من هذه العقوبة إذن هذه العقوبة هي ذكرها عليه الصلاة والسلام فلماذا لا يخاب منها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بل ذكر أنه رأى رجلا هذه الحاله صلوات الله وسلامه عليه قال سبحان الله ما هذا هذا هاله الأمر علي الصلاة والسلام هاله هذا العقوبة وهذا العذاب قال ما هذا قال هذا رجل علمه الله القرآن رجل علمه الله القرآن أي حفظ القرآن وأتقن القرآن وقف على الآيات الأوامر التي في القرآن والنواهي علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار نام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار وجاء في الرواية الأخرى قال الذي يأخذ القرآن فيرفضه الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة رفض القرآن تركه رفض القرآن ترك القرآن يرفض القرآن لا يعمل بقرآن يحفظ آيات كثيرة في الصلاة وإقام الصلاة وينادأ للصلاة فلا يقوم ولا يستجيب قال فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وينام عن الصلاة المكتوبة فهذه عقوبته التي ذكرها صلوات الله‑ والسلامه وبركاته عليه نقل الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث عن أحد أهل العلم أنه قال رفض القرآن بعد حفظه رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يجب رفضه فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس جزاء النفاق بل تأمل وتعجل في طريقة عقوبة هذا الرجل كيف يعاقب؟ متجع على جنبه متجع على جنبه ورأسه يثلغ بالحجر لماذا؟ لأنه الذنب الذي ارتكبه أنه ينام على جنبه ويثقل رأسه عن القيام للصلاة المكتوبة كما قال عليه الصلاة والسلام وينام عن الصلاة المكتوبة فرأسه يثقل عن الصلاة المكتوبة فكانت عقوبته أنه يتجع يكون متجعا على جنبه ويأتجع وylanهم يرمى بهذه الصخرة على رأسه رميا متكررا إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك بصلاة الله وسلامه عليه نسأل الله عز وجل الكريم رب العرص العظيم أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا نعم ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لقراء البصرة اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قسط قلوب من كان قبلكم نعم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن أبي موسى الأشعري وجاء في الصحيح أنه بعث رضي الله عنه إلى قراء البصرة بعث إلى قراء البصرة يعني جمعهم ليعظهم ليناصيحهم فدخل عليه ثلاثمائة رجل دخل عليه ثلاثمائة رجل قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم أنتم خيار أهل البصرة في وقراءهم ثم وجه لهم هذه النصيحة الثمينة رضي الله عنه قال أتلوه ولا يطولن عليكم الأمد أتلوه ولا يطولن عليكم الأمد يعني لا يأتي الشيطان ويطول عليكم الأمد في كراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن ثم بسبب طول الأمد تتركوا القرآن ترتيلا وتدبرا وعمل فتقسو قلوبكم وهذا فيه فائدة أن العبد كلما كان ماضيا مع القرآن قراءة وتدبرا وعملا ماذا يحدث؟ يخشع قلبه ويلين يخشع قلبه ويلين بمقابل ذلك إذا هجر القرآن وترك القرآن قسى قلبه ولهذا نصحهم رضي الله عن هذه النصيحة الثمينة قال أتلوه ولا يطولن عليكم الأمد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 بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء فتهتز وتنبت فكذلك يحيي القلوب بالوحي فالوحي حياة القلوب كما أن الماء حياة الأراضي والنبات ولهذا قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فمن أراد لقلبه الحياة فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى فبه حياة القلوب وقد قال الله تعالى أو من كان ميتا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وسمي الوحي روحا لأن به حياة القلوب نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ثم أورد رحمه الله هذا الأثر وهو مخرج في تفسير بن أبي حاتم فيما نقله الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وفيه حتى نبدوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون هذا الأثر أثر المسعود مسعود المصنف رحمه الله تعالى له في هذا الموضع عقب اثر أبي موسى مناسب اتيان بعد اثر أبي موسى تمام المناسبة لأن أبو موسى نصح هؤلاء القراء أن لا يطول عليهم الأمد فيترك القرآن ويترك تدبر القرآن والعمل القرآن فتقص القلوب بسبب ذلك ابن مسعود يضرب على ذلك مثالا من حال بني إسرائيل قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد طال عليهم الأمد أي طالت المدة وهم مع التوراة قراءة ومراجعة لها لما طال عليهم الأمد بدأوا يتركون العناية بها فقست قلوبهم فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم استحلته أنفسهم أنشئوا كتابا اخترعوا كتابا واستحلته أنفسهم هذا الأمر وجد في هذه الأمة وجد في هذه الأمة اخترعت كتب خاصة في باب الأذكار خاصة في باب الأذكار والدعوات أذكار مخترعة من أولها إلى آخرها واستحنتها نفوس أصحابها ومخترئيها وقدمها بعضهم على القرآن الكريم واشترط فيهم بعضها بعضهم شروطا ليست مشترطة في القرآن الكريم عند قراءة تلك الكتب التي اخترعوها في الاذكار واستحلتها نفوسهم واستعذبوها ووجدوها جميلة حسنة فتركوا القرآن وانشغلوا بتلك الكتب ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر هذا الخبر ما ماذا كان يريد لما قال ان بني اسرائيل لما طال عليهم الامد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند انفسهم استحلته انفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم كان الحق الذي في التوراة يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لماذا ذكر ابن مسعود هذا الخبر مجرد معلومة نعرفها عن بني إسرائيل أو من أجل أن يحذر طريق هؤلاء وقد قال عليه الصلاة والسلام لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا ذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمون وفي تقرير المعنى ذاته روى أبو داود في السنن عن معاذ رضي الله عنه أنه قال إن من ورائكم فتناً إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن يفتح فيها القرآن يعني يسهل كثير يحفظونه ويدخنون قراءة وترثيله قال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد قال فيوسك أن يقول يعني من يحفظ القرآن من هؤلاء يوسك أن يقول ما الناس لا يتبعوني ما الناس لا يتبعوني يعني أحفظ القرآن وحفظي متقن القرآن ما عندي أتباع ما, و... ما وصلت إلى مرحلة أن يكون لي أتباع لا يتبعوني ما الناس لا يتتبعوني فماذا يصنع يقول ابن عاد ما الناس لا يتبعوني وقد قرأتوا القرآن انظر نية غير صالحة غير صحيحة وغير خالصة يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما فإن فإنما ابتدع ضلاله فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله ولهذا قلت لكم وجد خاصة عند الطرقية من المتصوفة ولا تصوف كتبوا كتب في الأذكار وفي الدعوات وفي الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام مروا الإشارة إلى شيء من ذلك اخترعوا كتب وشغلوا الناس بها عن القرآن وعن العناية بالقرآن وعظموا من شأن تلك الدعوات وتلك الأذكار وهي أذكار باطله. فيها من الألفاظ الشركية فيها من الألفاظ ال... وفيها من الألفاظ الركيكة وفيها من المجازفات فيها أمور كثيرة جدا لكن لما أوجدوا تلك الكتب وجد الشيء الذي يريدونه ما هو؟ الأتباع لما أوجدوا تلك الكتب وجد الشيء الذي يريدونه هو الأتباع وأيضا حاكم مؤامرات حتى أوجدوا الأتباع أنا مرة قرأت رأيت كتابا في الأذكار من مثل هذه الكتب الباطلة فأخذت تصفح الكتاب فرأيت فيها عظائم جدا عظائم جدا من شركيات ومن بداع وغير ذلك قلت في نفسي سبحان الله من يقبل من المسلمين يقرأ هذا الكتاب ويجعله ذكرا له في ورده اليوم إذا أصبح وإذا أمسه قلت ذلك في نفسي وأخذت قلب الكتاب حتى وصلت خاتمة الكتاب نظرت في آخرة وإذا بالمؤلف يقول في خاتمة الكتاب يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشرة وحبسته عندي وقتا وأنا متردد في نشرة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا أبا فلان لماذا لا تنشر الكتاب؟ يقول ترددت وجاءني ابو بكر وجاءني عمر وجاءني عثمان وجاءني علي قلت ما دام جاء هؤلاء كلهم لابد ان نشر الكتاب ونسى العوام لما يقول لهم ويكتب لهم في آخر كتاب ان النبي صلى جاءني في المنام ابو بكر جاءني وعمر كلهم طلبوا مني والحوا علي ووجدت ان لا بد من نشر هذا الكتاب العوام لما ياتيهم بهذا المستوى يكون ماذا متفق عليه متفق عليه ما يردون ولا يسمعون فيه شيء تجده يمسك الكتاب ويواضب عليه والعوام مساكين مساكين يعني مثل هذه الأشياء بسرعة تنطلي عليهم وبمثل هذا روجة الضلالات ومعاذ رضي الله عنه انظر تحذيره العظيم رجل يحفظ القرآن إذن ليس بغريب أن يكون من يخترع مثل هذه الكتب المحدثة المبتدعة أن يكون حافظ القرآن ولهذا بعض ماذا يقول يقول يا أخي انتبه ترى الشيخ حافظ القرآن حافظ متقن معنى ذلك يعني لا تقول في شيء أي شيء يفعله أي شيء يقوله لا ينتقد ابن, مسعو ابن معاد رضي الله عنه يتحدث عن شخص هو حافظ القرآن ويقول ما هم بمتبعي حتى اخترع لهم أو أحدث لهم غيره فإياكم وما اخترع فهذا جانب خطير جدا عقد الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذه الترجمة للتنبيه عليه التحذير من الجفاء عن القرآن والجفاء عن القرآن يأخذ صور عديدة لكن هذه الأحاديث التي ساقها والآثار توضح ذلك وتبينه نسأل الله الكريم أن يصلحنا جميعا اللهم أصلحنا يا ربنا اللهم أصلحنا وهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم يا ربنا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعيب اللهم اهدنا لأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم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 والعفة والغناء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا عبيدك بن عبيدك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 والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقة اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين المعاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا مأحيتنا ما واجعله الوارث مننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من الله يرحمنا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا ومحمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهامكم الله الصواب وفقكم من الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نجمع بين ما ذكرتم من التأكل بالقرآن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 و جعل له جعلاً بقراءته أو نحو ذلك يأخذ ذلك ولا حرج عليه فيه نعم يقول هل يجوز أن أخذب القرآن ختمة وأهدي ثوابها للوالد علماً بأن الوالد متوفى المسألة هذه فيها خلاف إهداء ثواب القرآن للأموات هل يشرع أو لا والأصل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 المصاحف يعتني باحترام القرآن والعناية بالقرآن مما أنبأ عليه فيه وهذه مناسبة أجدها للتنبيه على هذا الأمر في سجدة التلاوة, في سجدة التلاوة. كثير من الأفاظ اللي يقرأون القرآن وبيد المصحف وإذا جاءت السجدة وهو ماسك المصحف بيده يسجد ويده بهذه الصفة هو ممسك للمصحف ثم يكمل قراءته مع السجود على سبعة أضاء ومنها الكف يكون راحة اليد على الأرض ولا يجعل راحة على الأرض لأنه ممسك للمصحف هذه مخالفة المخالفة الثانية أيضا جاهل القرآن بهذه الطريقة ولهذا عنده سجود التلاوة إما أن تضع على كرسي المصاحف او تعطيه المصلي أو تعطيه الجالس إلى جنبك يمسكه لك حتى تنهي سجدتك الشاهد ان القرآن كتاب الله و فيه كلام الله سبحانه وتعالى ويجب أن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعم والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه أجمعين